أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريق كذبتون وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غulf بل لعنهم الله بكفرهم فقل لَمَّا يُمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَ